أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أن وتقول العلم والملائكة <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَارِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْحَسِيبِ فَإِنْ حَاجَّ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ مِّنْتَبِعًا وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس ويقتلون الذين يأمرون نائك الذين عهدت االهم في الدنيا والآخرة ربط اعما صدق <تصفيق> الله العظيم